يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما آواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا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 ولا نصير ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن